القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم معنا في مستهل حلقة قرآنية جديدة مع قراء القرآن وفضيلة الشيخ عموم المقارير المصرية الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله انتهينا إخوة الإيمان في حلقتنا الماضية. مع القراءات العشر للآية الثالثة بعد المئة من سورة آل عمران ونبدأ في حلقة اليوم من الآية الرابعة بعد المئة من السورة الكريمة من أول قوله تعالى ولتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ونستمع بداية إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم نحمد الله تعالى ونثني عليه فهو للثناء أهل وللحمد أهل ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المنزل عليه القرآن الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إحسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون فاتح الله لكم فضلة الشيخ نريد فضلة الشيخ أن نتعرف مع الإخوة المستمعين على أصول القراء وفرشهم من طريقي الشاطبية والدر ولتكم منكم أمة ميم جمع بعدها همزة قطع ورش له بقى في كل ميم جمع أتى بعدها همزة الصلة ونقبل همز القطع صلها لورشهم كأن ميم الجمع إذا أتى بعدها حرف غير الهمزة لا يصلها عندما أتى بعدها همزة يصلها تبقى ست حركات مد منفصل قرأ قالون بالإسكان والصلة وقرأ الإمام ابن كثير فالإمام أبو جعفر بالصلة والباقون بالإسكان وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا دراكا؟ دل... الإمام ابن كتير وقالون بتخييره جلال وصل ضم ميم الجمع أصل الدره من الذي يقرأها بالقصر والتوسط يقرأها بالقصر والتوسط قالوا ويقرأها بالقصر فقط بالقصر فقط ابن كثير والإمام أبو جعفر وورش يقرأها بالمد ست حركات وفيها السكت خلف عن حمزة بالخلاف نعم قلتكم منكم أمة ولتكن منكم أمك الجماعة لا. أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف قرر إبدال الهمزة الساكنة بعد فتحه ويأمرون ورش والسوسي عن أبي عمر وأبو جعفة وحمزة عند الوقت والباقون بالتخفير ويأمرون بالمعروف وانهون عن المنكر وَأُولَئِكَ هم الْمُفْلِحُونَ مد متصل واضح والمفلحون مد عرض السكون للجميع فتح الله لكم فضيلة الشيخ نريد فضيلة الشيخ أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية قالون بالصلة بالتوسط عن الإمام نفا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون فتح الله لكم فضلة الشيخ نستمع أيضا فضلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية السوسي عن أبي عمر البصري ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون فتح الله لكم فضلات الشيخ إخوتنا إخوة الإيمان بعد أن استمعنا إلى شرح فضلات الشيخ للآية الرابعة بعد المئة من سورة آل أمران ننتقل إلى الآية الخامسة بعد المئة من سورة آل عمران من أول قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا فضلت الشيخ نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة بداية برواية حفص عن عاصم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم فاتح الله لكم فضلات الشيخ إخوتنا إخوة الإيمان نتعرف مع فضلات الشيخ على أصول القراء وفرشهم من طريقي الشاطبية والضر لهذه الآية الكريمة ولا تكونوا كالذين تفرقوا تفرقوا هنا ليس فيها تشديد للبادل نعم واضح؟, واضح هنا تفرقوا ما فيش تشديد نعم. قالوا الجميع يقرأ إيه؟ ولذكون كالذين تفرق تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات مد متصل واضح واضح فضلات الشيخ ما الذي يقرأه بالمد ست حركات يقرأه بالمد ست حركات كل من الإمام حمزة وورش من بعد ما جاءهم البينات قرأ ابن ذكوان عن ابن عامر بالإمالة مع التوسط في المد، وقال حمزة بالإمالة مع المد ست حركات والبقون بالف، أنا أنتي بعد ولا هانت كده كمان؟ يقرأها فضيلة الشيخ من بعد ما جاءهم بالتوسط والإمالة كل من ابن ذكوان وخلف العاشر ويقرأها الإمام حمزة بالمد ست حركات مع الإمالة من بعد ما جاءهم، وإين وقف حمزة؟ يميل مع التفصيل لا. حركتين وست جي جيههم البيانات عليها وقت وأولئك مد متصل واضح واضح فضلات الشيخ لهم عذاب أدمين جامع واضح عذاب عظيم مد عرض السخن لجميع القرآن فتح الله لكم فضلات الشيخ نريد فضلات الشيخ أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية ابن ذكوان عن الإمام ابن عمر ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم فتح الله لكم الشيخ ونستمع أيضا فضلات الشيخ إلى الآية الكريمة برواية ابن وردان عن الإمام أبي جعفر ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم فتح أولاكم فضلة الشيخ إخوتنا إخوة الإيمان انتهينا من الآية الخامسة بعد المئة من سورة آل عمران ونبدأ بإذن الله تعالى مع الآية السادسة بعد المئة نتعرف مع فضلة الشيخ عبد الحكيم على أصول القراء وفرشيم ونستمع بداية إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم من أول قوله تعالى يوم تبيض وجوههم وتسود وجوه اللهم يا رب العالمين بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه آمين يا, رب آمين يا رب العالمين يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت ودوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوكوا العذاب أكفرتم بعد إيمانكم فذوكوا العذاب بما كنتم تكفرون فاتح الله لكم فضلات الشيخ نريد فضلات الشيخ أن نتعرف على أصول القراء وفرشيم في هذه الآية الكريمة يوم تبيضه وجوه وتسود عدم الغنة لخلف عن حمزة نعم يوم تبيض وجوه وتسود واضح؟ واضح فبالغنية وجوه وتسود أيضا برضو عدم الغنة لخلف عن حمزة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه نعم قل بقول بالغنية فأما الذين سودت وجوههم الهمس بتاع التاء ففيش مغالاة لأنهم سودت وجوههم لا فأما الذين سودت وجوههم على طول كده نعم فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم ميم جمع بعدها همزة قاطر كيف نقرأها لورش فضلة الشيء وجوههم أكفرتم هذا لورش ستة حركات نعم أكفرتم بعد ميم جمع قرأ قالون بالإسكان والصلة يعني له وجهان في ميم الجمع نعم. وقرأ الإمام ابن كثير والإمام أبو جعفر بالصلة قولا واحدا والباقون بالإسكان العبزة كتنهم لدول كده ميم الجمع يقرأها بوجهين قالون الوجه الأول للإسكان والثاني الصلة والإمام ابن كثير والإمام أبو جعفر يقرآن بوجه واحد وهو الصلة قولا واحدا ماشي وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا دراكا الدراكا الإمام ابن كثير نعم وقالون بتخيله جلاء وصل ضم ميم الجمع أصل الدرة نعم أرفتهم نعم واضحة واضحة فضلة الشيء كفرتم بعد إيمانكم فادوكم هنا أكفرتم ميم بعد إيمانكم فذوق ميم جمع واضحة واضحة فضلة الشيخ فذوق العذاب بما كنتم قرأ السوسي بالإضغام عن أبي عم نعم وما كان من مثلين في كلمتين هما هلابد من إضغام ما كان أولا فالبقول بالإضغام كيف فضلت الشيخ فذوق العذاب بما كنتم تكفرون الإضغام ده في القصر والتوسط المد نستمع إلى التوسط والمد لفضيلة الشيخ فذوك العذاب بما كنتم تكفرون فذوك العذاب بما كنتم تكفرون فضيلة الشيخ نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع بتوسط البدل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرت بعد إيمانكم أكفرت بعد إيمانكم فذوق العذاب بما كنتم تكفرون فاتح لكم فضيلة الشيخ نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. يوم تبيض جوده وتسود جوده فأما الذين سودت جودهم أكفأتم بعد إيمانكم فذوق العذاب بما كنتم تكفرون.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 مع تحيات عماد الدين عبد الخالق إذاعة القرآن الكريم من القاهرة الليل أقبل والوجود سكون الليل اقبل والوجود وهناك أقلام الخيال لتطفدك تسرق فتسباق في الخيال فتسباق في الخيال في مدارات الاولى